ايه نحن نجد المرة ثلاثة كل ما كانت ايه ايه ونكمل برضه ان شاء الله ايه الامامة ان شاء الله ونخلصها معنا طاقة الماء ملمونة فان احنا المرة الثلاثة كل ما قاعدة مصطحة ايه صلاة ونفسي صلاة ونفسي صلاة ونفسي حيبك انا بركز على احنا بناخد الفيق طبعا انا بقولش في قواعد كيرا عشان نرحة تخلص بقواعد مناسب بش انا مركز برضه انت اخدوا قواعد القواعد دي بيكو ملكة وتلفوا في حياة منهم. فقال لها أقولها كذبًا؟ أشوفك. فيقول يقف المؤمنون خلف الإمام. الحديث جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقلت عنه ثلاثين فأخذ بيدي فأدارني حتى أصلني عنهم. عن يمينه ثم جاء جبار المساق رخوما عن يسار رسول الله عليه الصلاة فأخذت أيدينا زميعا فدفعنا حتى أقمنا خلفه. يعني مثلا كان يصلي فجيس حاضي على يمينه فأرضي على يساله فأحكدوا عن يمينه بعد جيس حاضي على يساره، راح يرجعهم وراء وتكمت إنته في الصلاة فددلنا على لو إمام يصلي مع أموه واحد بيصلي عن يمينه زي ما كان يعمل ولو اثنين بيقولي خلفه زي ما تفهمه نشل حديث دراويش طبعاً, طبعا يمينه لو يصلي لو هو اثنين بيصلي أمام المأمون يعني يمين يعني لدقي فيه ولا ورشة فيه في خلاف بين العلماء فبعضهم تزم بضائل النص وقال عن يبقى يمينه واجي منه بالضبط بعضهم قال يستحب لو اللي يرجع خطوة مش خطوة يعني حاجة بسيطة عشان يضمن لو هو ما يبقاش أمام اللي الإمام عشان لو بقى أمام الإمام يبصهتو إيه لا الله أنوقع في الحرم، فبيرجعوا كذا إيه أد إيه أد إيه أد أد إيه أد الليجو قالوا ده ما ينافي شلو كونه عن إيه عن إيه خلاص يسير لكن أفضل إن نبدأ على يمين بس إيه نضمن نحن نبقاش إيه؟ نبدأ شو نضمن يعني ما في خاص في لو واحد، ماشي؟ اللهم صل على النبي بصراحه انت خالص يعني هو ثاني خالص كان كان دلوقتي جنبيك واحد يصلي ايه جنبي على اليمين صح؟ طيب يصلي جنبي ولا يرجع حته ايه ده بيستف طول لا ما, هو ما هو هم بيقفوا بيرجع بيرجع شويه بس بيرجع كتير لما بتكلم على ايه لما يكون في صوره السؤال صور اللي هو انا بقف كده هو بيبقى يعني بتاخر بالنا مثلا ما لكن مفيش يعني في اي بس اهم حاجة مت ايه ما تبقاش قدام طب تطمن يعني حتى لو رجعت في تطمن انت مش مش مشكله بس عاد تمام طب ده متتوصال لو دمهم هيبقى حرام وعند العلماء فقط الاسلام لو طبعا معه عن يديه عن جانبيه لا خطابا يعني في صح الصلاة لو أنت إيه؟ لو الناس على يمين الإيمان أو عن إيه؟ جانب أيه؟ يمين الشمال لا قدامه يعني مش أمين ف القاعدة الفقهية أو الضابة الفقهية في المسألة ديت اللي مساوية الإيمان مكروها وإيه؟ وإن إحنا نتقدم عليه حرام وإن إحنا نتقدم عليه إيه؟ حرام فالإمام العاصل انت تبقى خالدي اتفل الطريطة في الظروف اللي انت تبقى عن يميني او انت مش واحد بس عن يمين وناس كتير عن يميني مثلا فينفع يصاله عن يمينه ينفع بس ديه في حالة ايه عدد اترار الصهو الظروف يعني ايه اترار الظروف يعني المسجد مليان وما فيش مكان في المسجد لنت الحال يبقى ايه يوز دي انت تصلي جنب الايه جنب الام او مثلا بعض العلماء هذا رأي حمابلة قال لك لو الصفة مل وانت عن دون لا صلاة لمنفرد ايه خلف الصفة ما ايه قال لك صلي يوم بليلة بس هاولوها الله في المسائل فصحه معلم عن يميني عن جنبين صلاة صح صحيح لا قدامه مي مي بشيء قدامه الا لعصر لا قدامه الا ايه الا لعصر ما يشئ او الحكم إيه شيء؟ يعني ممكن يشوف ميني أوفو قبل الإمام مثلاً؟ ممكن يشوف ميني أوفو قبل الإمام على اليمين؟ ممكن يشوف ميني أوفو قبل الإمام على اليمين. مش لازم يجواره؟ اه، بس الأفضل السنة اللي ما يجواره. لكن صلاة الصيام والصلاة على اليمين تبقى صحيحة. إيه طيب لو مفترق المسجد ملا واحد يبتدي باليمين ولا يسار؟ يفتلي باليمين وبعد كده الجنب وبعد كده اليمين وبعد كده الجنب بعد اليمين يمشي كده يعني واحد واحد اثنين تلاته كده شمالي طيب عن يساره فقط يبقى عند الحنابلة اللي هو لا تصح الصلاة لو هو ايه عن يساره صفر يعني لماذا تزالوا بأيه؟ لأن الصلاة لما تعبارس وقف عن يساره ولم يصالح ماذا؟ حط عليه؟ عمين عمين ولكن عن الأيمان الثلاثة أمام الشافعية والأمام مارد والأمام الحنيفة للصلاة لو على يسار إيه فقط صح ولكن خلاف الايه؟ خلاف السنة صح ولكن خلاف الايه؟ السنة فقال لما أظهروا عن... على يمينه من باب نوع يعمل السنة ليس من باب لصلاة بطلع. بدليل ان هم قالوش اي غلط هو راح على الايه على يمين وده المختار المختار اللي يبقى في السنة وإن كانت الصلاه الايه صحيح طالما ما اطلعش قدام طالما بلاش ايه اليمين لو شخص بيصلي الشمال لو مثلا مسجد مزدحم كده اكمل بقى حالي يمشي شمال نعم هو قدام الامام يعني في شمال لا اصل يمين بعضه مسجد المسجد اتمن بقى ماشي اهو طالما في ناس على هذا الكلام ده لو انت على الشمال بس انت جاي على الشمال بس مفيش حد على يمين اما هو يدير وجهه معه على يمينه او عن جانبين يعني في هنا وفي هنا في كده وفي لا قدامه ولا عن يساره فقط ماشي الله طائره يا كريم ولا طائره ولا عن مش فيش وهنسلق عليه مش غلطه عني صح كده شيلوها شيلوها لا قدامه ولا عليه سارخه مش موجوده خدم مصطفى يعني دي غلط عني طبعا ولا الفرد والخلف او خلف الص يعني ما لازم يعني او يعني ينفع انين كله وباقي كده الشمالي وينفع واحد يمين واحد شمال واحد يمين شمال في خلاف بقى هل المأمومين عموما يملوا اليمين الاول وبعد كده يعني ولا واحد يمين واحد شمال واحد يمين شمال ده بيبدا مختار يعني قراءه قراءه اليمين اللي هو واحد يمين واحد شمال يعني يبقى الاصل اللي ورد امام مصحفين بالتساوي بس نبدأ اليمين وكان وأجل... نعمل الشمال نبدأ اليمين وكان الشمال عشان في فضل في القرب إلى الإمام فضل في, ف... في قرب إلى الإمام اليمين بس كده تبتلع عن يا حتى لو تبقى صف الجيب آه حتى لو تبقى صف الجيب بقى يبقى اليمين <تصفيق> وكان الشمال بمعنى يعني اللي ما بقىش اليمين كده والشمال ما فيش حد لا بقى في تساوي طب طبشي لو مثلا في الصف وانا جاي متأخر ممكن نصل دي جلد الإمام بأسرة عشان نحن, أسرع عشان نحن أسرع عشان نراكب يعني هو الأفضل اللي انت تصلي مع المؤمنين ليه عشان نسوات الإمام ايه مكروه وزي ما احنا قلنا القاعدة فأود لأسلا نتفوق من أولا جدنا أننا مرتين لننقراها تسقط بالايه بالحاجة لو في حاجة ينفع لكن ولكن الحيطة تلحق دي مش حاجة قوية وعشة الحديث ما اتضرقت فصلوا وما فتكوا فأتفل إلا الأول أنت خايف تفوتك الصارق وليحنة الحاجة دي ممكن فموزن. طيب إن شاء الله بإذن الله موعد امتحان أعمال السنة بتاع التربية التاني هيبقى في آخر إيه في اخر اسبوع في شهر 4 اخر اسبوع في شهر ايه 4 ان شاء الله في منزله هتنزل قبل الامتحان بإذن الله فيها استثمارات الايه دروس دكتور الشيخ و... ودرجات الامتحان اصلا موجودة لو حتى عايزها طبعا الامتحان اللي فات ده كان سهل قوي وفي غلط طبعا الامتحان الجاي هيبقى صعب <تصفيق> جات غلط يعني مش مزمج. مش منصوب <تصفيق> ماشي يعني إذا كنت كويس بحزين التحاني الجاي مش هبقى زي نفس الطريقة دي اللي هو إيه اللي بتحمل من المجاعة ومن المجاعة الحوالة واخترها جدا مرش يخطر واحد أسلين فإن شاء الله ترهيج أصعب شوية مم. طيب ولا عن ياسالي فقط ولا الفد وخنفان يعني يعني عند الحنبيلة لو تصحي صلاة الفرد خلف الإيمان لو واحد إيمان المفروض لو واحدة تصلي معي صلي إيه؟ يعني بيترسال أوراق لو هذا المأموم رجل يبع عند الحنابلة لا تصل في الصلاة ليه؟ الحديث قال أعتيت النبي صلى الله عليه وسلم زينا عبد عباس من آخر الليل فصليت وخلي فهوه فأخذت بيدي فجرني حتى جعلني حذاء حتى جعلني إيمه لوم لوم نجد نجد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني هو وراه بس المأمون طويل طويل البني فلو سجد بيبقى يعني سبقه هل دي تبقى قدامه ولا متبقاش لا العمره في سبقه الكعبه الكعب. العمره في سبقه والسبقه بتعرب كده تمام الكعبه فانت واقف جنبه يبقى انت كده سبقه حتى لو ما تيجي تسجد راسك أطول منه كده ده من سبقه كده انت قد يعني يا فهمتني دي كلمه فكر يعني هو بيقول يا صح معه عن يمين لأن لو النور بقولت على مين يمين أو عن جالبين ناس على يمين و على شمال. لا قدامه ولا عن يسالي فقط ينفعش الإمام و يبقى تيوعل على أشماله بس ولا الفض خلفه يعني يكون واحد إمام و وراه واحد خلف ينفعش لأن الواحد ده يبقى جنبين أو خلف الصف يعني ما تنفعش يبقى واحد والثالث خلف يعني خلف الصف. حتى لو النساء اللي أنتي مثلاً. إيه؟ حتى لو النساء حقتها من قبل تبعها جنبه. ماشي النساء وراء اللي إيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل صبي بجانبه والمرأة إيه لوحدها خلف. ماشي. طيب أو خلف الصف هو يقول حتى إلا أن يكون مرأة إلا أن يكون إيه امرأة. طيب أو خلف الصف. فاستبدل حمابرة بحديث أن أبو سلام رأى رجلا يصلي خلف الصف لأحده فأمره أن يعين صلاته فأمره إيه؟ أن يعين صلاته فذل الحديث أن, رجل رأى, أن أبي رأى رجل يصلي خلف الصف فوقفت حتى صرف الرجل فقال له استقبل صلاتك. صرف الرجل يعني إيه؟ فقال لأنه استقبل صلاتك فلا صلاة لفرض خلف الصف فقال صلاة إيه؟ بفرد خلق الصف وقوه لك, لك, لك عندنا شيء مثلا هو الصف كامل وهو الفرد؟ هنقول هون ماشي بسبب الأحاديث دي دي مع روانا أولو محنا إلى عدم صف اللي صرق اللي فرد قالت دي الصفر. ماشي مع مسألة مفرقة الصف سواء الصف التامل أو الصف ايه؟ مشي وبعض الأماه حمل انهي هنا على القرار حمل انهي هنا على ايدي على القرار مش التحريم وده ورأي الرأي مسلسلا ملكية وشفهية وحنهية اللي هو مكروه الا لو الموضوع دوت يعني في فتنة او في مضرة للجماعة او كره للامام او كده اما لو هو مش مقصود يعني فحملوه على ايدي على القرار وبعض العلماء وده راي شيخ الإسلام رأى صحه صلاه الفرض خلف الصف إذا وجد عضو إذا وجد ايه عجل. أما من غير عضو فلا تصح من غير القول ده القول القول ايه خالص من الاعضاء اللي يكون الصف ايه مائل يبقى الصف ايه مائل يجعل عزي. فوق بعض الرنمان رأى ان لو الصف اتمنى انت وانت صليت بوحدك ده مسموش صلب من فرد خلف الصف والاسمه ايه؟ اسمه انت بتعمل صف البيت بتعمل ايه؟ صف البيت ده قول ايه؟ بعض الرنمان ولكن رأيي الحنبلة وهناقضوا اللي انت لا ايه؟ عليك اللي انت يما تصلي مع الإيمان تطلع مع الإيمان او بذلك تسحب واحد بس هم بيقولوا ما تسحبوش بالأمتى تشده تسحبوا بالأمتى تقوله تقوله ايه يرجع معي او تنحنحن كده بحيث لو يرجع معك وعندهم ان الشخص ده لازم يرجع الشخص ده ايه لازم يرجع ماشي الكلام؟ المختار؟ المختار يعني اللي انت لو جيت ولا تصف مليان لو في واحد هيرفع يرجع معك بدون مشاكل صلوا مشاكل يبقى كويس منفعش خلاص صلاة بتصلي وانت كده بالنسبة لك إن شاء الله مش صلاة فرض خفة الصف لا انت كذا بتقيم صف جديد أو لو إنه غير صلاة فرض خفة الصف يبقى في عز في عز اللي, اللي أنت عشان ما ما تشوف ما يع ما يتعملش فرقه في الصف لا أو ما تعملش فرقه في الصف لا أمين؟ الله يسحب من أي مكان في الصف. نعم؟ من أي مكان في الصف. فهمت؟ يسحب من أي مكان في الصف. يعني هو الأفضل إذا ما تعملش فوق في الصف عشان بعض الرعاع ما قالك بلاش تسحبه عشان لو سحبته كده أنت تعمل في الصف ويدوك الدرج مطمسون فتعمل إيه؟ لا بطة في الصف. الحالة دي لو سحبت هي الأفضل على جنب يعني مثل اللي ما تعملش فوقه. فهم؟ ولكن أنا بالنسبة طال يعني اللي انت يعني إيه بقدر الامكان يعني لو سحبته ما تعمل فوق بقدر الامكان في الصفر على الجنب يعني. يعني يعني انت لو خطم النص كل بس هتظبط نفسها يبقى فين نص كل في نص كل كلنا متحقق هي خلاف فيها معتبر يعني أنا نفسي واخد بالراي اللي, اللي ده كده صف جديد وكده مش الصراط الفرع خفصة. وده راي شيخ الاسلامي انا واخد ده لكن الخلاف يعتبر عشان إن شفت حد بيش بياخد حد ما تبقاش انت ايه ما تتشددش عليه لا كده كذا حرام عليه حرفات الأحذية لي اللي يأخذ طالع لا ده كذا تكلم كبيرة من الكلام يعني إذا اسمه لو حدك طلب مني أنا أرجع معه أرجع معه ترجع معي. لو حد طلب مني ترجع معه يرجع معي. يعني عند, عند حنا آه... لا أي... ليه معي؟ لأ يعني لا يجوز آه... آه... لا يعني لا يجوز آه لا يجوز ما الفرط أو بطل أنا مخالف معك رأيي اللي كان واحده ومخالف معاه اللي أنا مش يعني لو يقص الصف واحده مخالفه وقال لي يرجع يعني نينو في أيدي إخوانكم يعني إن شاء الله هتاخدوا الصعيد يا ناس ستاحا ربنا يعلم أنه أنت مدرك الصف الأول فإن شاء الله هتاخد الصعيد مش فإنهو في أيدي إخوانكم بإذن الله لا لا انا دخل بيها ووقفتها ولو خالفت مثلا انا كده فكرت الحاجه اللي اكبر كان فيها في مذهب اه في وتعمله لو أنت بعد فترات علمته وطراها ليك اللي فيه راي ثاني أقول احنا بقى الحاجه اللي المختار لغايه ما أنت توصل مرحله من العلم تقدر تدبج جنيه الأخو بعد كده فهموزي؟ طب ده أولا ساعدك أبقى مش يعني يعرف إن الموضوع فيه كذا رأي. ساعة ساعة مش ساما ساما مش مذاكر بالمسألة عارف مش شاكر أنا كنت مش يعرف لا ما انت حاولوا بقى ذاك نوائزة فيه رائع المختار عندكم في التعميل ده فهموزي؟ نعم عشان انت تعمل بحاجة ماشي؟ بصوا تمسألك الاسم دي المسألة الاسم دي الاصل اللي انت حريص على الوصول للحكم الشرعي ماشي؟ والاصل ان انت محظور ان انت ما تكونش منتبع حدا فالاسم ده متعلق باتباع الامر يعني لو انت عملت كده يعني ما خدتش بالراي المختار عشان المذهب بتاعك عشان منتبع حدا اه يا لكن لو ماش بتتبع حاوه بس بس انت نسيت او انت مش واصل او انت مش عارف تعمل ايه او كده ما توصلش للذنب فإحنا مطلوب مننا أن نستوثق من الحكم الشرعي بقدر الانكام اللي ده المراضة ربنا عبدالجان من جميلة فأنت بتستوثق من حكم السرعي العالم بيستوثق من حكم السرعي اللي هو يكتهد بيشوف أقوى لها اللي هو يعرض بيها واللي أقل منه في العلم بينظر في قدلت بس عنده رضا بس الليل بينظر في قدلت رماء برجحه وينه طيب واللي أقل منه عنده مر... في مرجح من نسباله ده اما او اجي لمعلمين او عالم موثق في في مقتنع برايته فهو المرجح لي دلوقتي او بعد كده يوصل لمرحله معينه يبقى أنت محتاج ان انت تستوثق وتتباشر حاجه تستوثق لي اقرب حاجه ليك زي انك تروح تعملها في الصوره في او انفرانس راي لو ثالثه منته لو تبعنا عشان راضي شيء قصا حد كان في في مجال مثلا الصلاه بتاعته مثلا تطلب ومجال الصلاه بتاعته ايه ما تطرش في مثلا كراه ف ف احيانا برده بيبقى انا مثلا ناسي انا مفروض مثلا منتخف ال ف وعملت الحاجة دي فالحاجه دي احطها بقى واعني اطمن بقى الكراه ولا افصل لو بطلت احتاجها ثاني يعني بس لو انت نقل في خلاص رابطان عزل هي يعبرك على المجتمع بس ايه عموما تحاول انت في الحاجات اللي انت تزول اللي انت تقابلها من الاحكام الشرعية يبقى عندك فيها حاجة هتعمل بيه تقدر بالكيه موظي موظي عشان يزبط حصل موظف يعني لكن لو حاجة مش مقصودة ما تقلقش ما تقلقش لو مش قصد يعني مش قصد تخالف الشرع ربنا ما تقلقش ماشي هو الراجح اللي هي ما توصلش في عدم الصح إلا لو تعمد الشخص مخالفه السنه اذا تعمد الشخص قصدا او هو بيعمل كده من غير حاجة يعني كده وخلاص انا اصلي خارج الصف وخلاص مفيش اي خيبه مفيش أي مصلحة ولكن لو طبعا ده مش متصور في حد فينا يعني هو المتصور اللي فيه عذر ففي حال العذر مفيش ذنب انشطه في اي حاجه فهودي يبقى المختار هنا اللي أنت بالنسبة لحالتك أنت ما إشل أي حد خالص، فيبقى إيدي بالنسبة لك صف الازقة صف، الهنزاجي لكن لو واحد جاء سحبك أو طلب منك أن ترجع، لين في في أي في هذه فوار مذهب ملك خالق قاعد يوارد، فأنت بخلصه من برسالة الدوار صارت تطلع تطلع بالنسبة له أو الدوار في حار الصعيد، فين راضي؟ طيب. إلا أن يكون مرأة يبقى إلا بقى في حاجة إيه؟ اللي يكون مرأة ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس و قال فأقاماني عن يميني وأقاموا برأيه و خلفا و ودي من أبيل العلماء اللي قالوا اللي انت لما تصفي بغليه اللي انت كده بتبني صفي إيه؟ جديد. قال لك كل المرأة توقف خلف من الصلاة مش لها امرأة فهي بالنسبة لها دي صف جديد وليسان فالصف دي دي ايه فكذلك لو الصف مليان انت لو صليت في الصف الثاني فانت بتدي صف جديد لغجال فانت كده بس مكشي صلاة مفردة وخلط الصف أما حديث صلاة مفردة وخلط الصف يعني ايه صلاة خلف صف لم يكمل. خلف صف ايه لم يتمن ويزوط بطل ده اللي صلاة بطل عند ايه؟ طيب إلّا يكون رأة طيب وإمامة النساء تقف في صفين طلع حسباء إن في تفصّل مع بعض هل الإمام إذا تم النساء انتباه الدم البائن ورائعة الرجال ولا في طريقة ثانية رأي ما أرى لا في طريقة ثانية اللي هي تقف في الوسط وهما ايه؟ نبيها الدليل على كده للحديث أنا أسأل طبعاً أنها كانت تأم النساء وتقوم وصفة من الناس تقوم إيه؟ مم. وكذلك أم السلامة أمد النساء فقمت إيه؟ مم. وصفة من الناس فقمت إيه؟ وصفة لو دخلت موجد مثلا لحاجة والصف طويل جدا والنور مقطوع وأنا مش هسمع الإمام لو إذكت أخر الصف قادس فأبني صف جديد ولا؟ أو التاني؟ لو دخلت مسجد والصف طويل مم. والنور مقطوع فما فيش مكثون فلو اقتد آخر الصف ممكن ما اسمعش الإيمان حتى مثلا لو صلاة صلاة عشاء أو صلاة ما أدري أبني صف جديد عشان أكون ورد من الإيمان لأ يعني في الحلة ديت لأ صلي في نفس الصف صلي في نفس الصف ما شاء الله عنا وتبيش معنا أبوين يعني أبوين قاطر قامع تسخن وما وأنت ت وإذا وأنت مسني أسرق هذه أقرأين ليش؟ لأن مسني صار قائل أقرأ أنا إيه؟ أخوكم يسأل، يقول لو الصف طويل إنه حد يعني عضو طويل فلو أنا جيت فلو كملت في الصف مش هسمع الإيمان لو ما فيش مكفونت أما لو جيت في الصف يعني الصف ما اكتمش وانا دخلت في الصف الداني هسمع ليه؟ فاسمع الإيمان فهسيدي الصف الأول ما اكتمش وخشت في الصف الداني عشان أسمع الإيمان وقارا ولا لا لا في الظاهر والله اعلم من قبلة الحاجة يعني احنا مفروض نكمل الصف للنهاية ان احنا نكمل الصف حتى نسمع الامام وصلي مع الامام من عادي وانا اقرب انا اخرج حتى نفسه والله اعلم بس ليه انا بس ماتشش فاطور لشي قسمى فاتل فيه بس في الحساب دراستي انا فايم كده طب احنا وفي نسمى صليت صحة كبيرة مثلا او صاحر او كش او في حد معين من الصف الاول ديه عرفا لو انتو قدرت اللي في مصلحة اللي انتم تغفلو الصف ده بحاجة مثلا زي خشبة او كذا من يمين الشمال فده تقدير الإيمان يجوز جوز ده مدينك شوز ده مدينك أخوكم بيقول دلوقتي احنا صحراء في التنسوح فينفع يعني نجعل نهاية الصف من يمين والشمال فده ينفع لو في تقدير الإيمان لغاية ما هي مقدر اللي انا ما اعرفه ده من الخشب كده من الخشب تحس ايه يبقى ده الناس ده اللي بتصلي الصلاه ماشي في الحاله دي المسجد هو المكان ده فاهمني او يعني المصلى اللي هم فيها طيب امم خلاص اا يعني المسائل في ايه لو احنا خدنا كده جماعة المصلي جماعه صف كان الأول نفس الاصلي المصليين هم الطلبه جماعه الاولى هي ثلاثة بس في الأول الباقيين عملوا صف تاني في بعد من يعني ما كان في جماعة تانية بتعاملوا واحد كان في صف الجماعة الأولى بأول <ممم> فبعد من الناس يكون بقوا ثلاثة وأربعين إفراد والدقيين يعني كان في صف تاني تعامل في الجماعة تاني صف تاني لا يكمل الصف الأولين ولا يكمل بيقول <تصفيق> ما فيه السخرة ليش؟ يعني عيد السؤال حكم بيقول اللي فيه الناس يعني ايه الصلاة الجماعة الأولى خلصة في ناس خليت واحد تصدوا وراه فعندما صدوا وراه ايه الصف كان أولى ايه الصف كان ثلاثة عشان مش كان بيروح عشان بقى ايه باقي الناس اللي بتكمل الصفات الجماعة الأولى تعملوا صف جديد اللي بس صف الأولى بقى الصف كبير في الحالة دي الصف راتين ده ما الناس تمشي ينفغين في الصف الأولين يتقدموا في الصف الأولين فيمك جدا؟ طيب <تصفيق> <تصفيق> إما في المرأة فيش وشكرة نعم عالية عالية؟ نعم نعم نعم نعم نعم عالية عالية عالية المرأة عالية عالية طيب يبقى كده الإمام بقى ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنادي زين يبقى نحنا الى السنه الإمام وبعد كده الرجال وبعد كده الصبيان وبعد كده الايه النساء زي بالظبط ترتيب الجنازه فالجنازه دي الرجل وبعد كده الصبي بعد كده الايه المراه لو اجتمع في جنازة ميت رجل وميتة و وصبي ماشي طب ليث بدلو بايه حديث انس بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالي كل احلام منكم والنحله ثم الذين يرمناهم ثم الذين يرمناهم أستدلت مسألة الصبيان قول أبي مالك الأسعاري كان رسول صلى الله عليه وسلم يجعل الغلمان أو الرلمان فالغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان النساء وإيه؟ خلف الرلمان ولكن الحديث دوت صحته. الصحيح صححوه وأخذوا به زي عما بنا عملوا إيه؟ بيه فلدعفوا قالوا الأصل للصبي لو مميز يصلي معه، يصلي مع رجال. أما لو غير مميز يبقى ممكن نخليه على جانب يصلي. ماشي أو وراء الواحد. وقالوا إن الصبية لما بيقول لوحدهم بيعملوا إزعاج بصوت كذا، أما بيدخلوا جوة المصلين بيبقوا متداخلين إيه في المصلين. فرأين قويين رأينه. أو يعني لو شفت مثلا إجاب كبار مثلا مصنمين بالصبياني يجبه في الخلف ليهم ايه قوي ومذهب ده مده بالحنابل ماشي ما تنقلش عليهم الترجم وبرضه كتير من إخوة رأتي بغضيب الرأي التاني ده هو الصبياني يجب مع الرجال فده برضه قوي قوي له ايه ودهب بالنظر والمسألة الرضيية على تصحيح وطبعيفة ايه الحد على حسب اللي صحح ولي معه حتى يعني حتى هذا كله دام قدام ال... الصف الأول والإمام يدخل فناء من يبغى دخل من يدخل فناء الصلاة قدام الصف الأول حتى كذا وورا الإمام لا جام لو جام هو يجوز يعني شو شكله إذا وراه يد يشتغل شو حتى مش واحد يصلي فيها فهمت طيب ولكن لو أن الصبيان في الصخف الرجال ما يبوش وراء اللي إمامه بشرطه للحديث اللي ياني قل الأحذام منكم والنوع اللي ياني قل الأحذام منكم والنوع فالصحابة يحرصوا على العمل بهذا الحديث حتى إنهم لو جاء رجل وراء الإمام ليس من يعني معروف اللي سخ والعلم في الدين وكذا فكانوا بيقعدوا كانوا لان واحد من الصحابه رجع واحد من الايه يعني فقال بعد الصلاة قال له ايه معنى كلام يعني لا يعني يعني لعلك يعني انت مني يعني صفات المصري الكلام بالله العربيه فايما ايه في هذه وصايا ورسول الله تصل مننا يعني هذه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا لعيال اهل الاحلام منكم شاف ده ده الحديث اللي هو كتب انتم كلام على الفصل الاول ما هو قالوا اللي يعني لو ما جمعوا ذي الحديثين اللي اللي ينقول أحيانًا منكم إنه ما تنفيش الصف الأول يعني معناها إن حتى اللي ورا الإيمان بحيث ما يحتاجوا جماعي يعني من بالناس تبقى وراء فهذا فلي عرفه يعني عند بعض المسائل ممكن تبقى ستة تبقى سبع عند بعض زي ما تبقى عشرين على حسب احتياج العمال البرموزي، فهموا بيه؟ في الحالة دي ممكن اللي اللي جميوه وباعي بصفة ولا عادي؟ ومن لم يقف آآ آآ آآ ومن لم يقف معه إلا كافر أو رأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرد فرض ففاس؟ إمعنك الله. إذا وصلت لنتا إما. وما صلاش معاك إلا كثير ماشي؟ او ما صلاش معاك إلا امرأة وما صلاش معاك إلا واحد انت عرفت اللي هو محدث يعني ايه خرج من الريح مثلا او مش متواضي ماشي؟ او ما صلاش معاك إلا ايه صبي فعند الحنابلة الصلاتكم صبات ايه؟ يعني صليت فرد كده ما تصليش جماعة كده تصلي إيه واحد. ماشي الصبيدة المؤيد بسرصة طيب دماغي من نسبة للمرأة المختار اللي لو المرأة صليت ورائك كده أنت مش خلت كده أنت إيه تصلي جماعة ما في رأي ثاني؟ وراء عندهم لا فلا تتصلي واحد، نشي؟ وأما الصبي الصدي، نشي؟ ففتح جبلا، عنده تصح في النفل ما تصحش في الإيه يعني جماعة، الجماعة في النفل لما تلاش جماعة في في الفر، وقالوا تلا جماعة في النفل لي، عسى أن صل صلا وصففت انا واليتيم وراء أهل والعجوز من الإيه من وراءنا، فقالوا سيدنا انس واليتيم كانوا صغيرين كانوا يصليان في هذا الوقت. ولكن الراسخ برضو اللي تصح ايه اللي نصبي وراق وتبقى تمام ترى نصبي ايه مميز يعني يصلي صلاه صحيحة ومدرك ان دي وده وله ليه عشان فعشان جعل هذا الصبي ام قومه لحفظ بطلا ل ايه وقال عمران فما ام. كان امن كان باب يبقى مامون الصلاه تصح المميز بس طبعاً دليل بدأنا احنا بدأنا مرة اللي هو بيحتبره للصبي صلاة الأفل عشان كده بيبعلك وراش إيه وإحنا وضينا عن الإيه البلد أي حتى لو الصبيه ده مش بيه ده كنت صبيه يعني مش بيه أولاً لغة ما صبرش صبيه يعني في اللغة ما صبرش صبيه ماشي؟ اللغة <تصفيق> ما إيه؟ اللغة ما يسموهي على مولانيا الرجل في فرق ما بين الصبيين الميز وهو مميز ايه هو الصبي المميز يعني استطاع المثلث على صحنه هو اما الصبي غير المميز ده اللي هو 1 4 24 5 ده تطهر بقى خلاص ده وجوده وعدمه الصبي غير المميز ده وجوده وعدمه بي ممكن يكون مش مش بيتظاهر بالنجاسه نقطه 11 ثواني يبقى اصلا عمل ايه كان في الصلاة فده وجوده وعدمه لكن احنا كلامنا هنا في الصبي المميز اللي أنا عندي اسمح ليان او ظن اللي هو ظن متظاهر بالنجاسه دي صعبه طب جماعه ال امراه يعني عارف صلي مع, مع, مع راجل يعني ابو الدنيا ده هو قال له انتوار شطري كده فده له هو الكلام ده بيعمله يعني في راجل ومراته يعني, يعني لو دخلت الناس على هو كان بيسالم لو واحد ولا سألني يعني بس الواحد دي بقى وفي في دي يصلي احنا عصنا مرأة مش مطلوب منها ان ايه نوعا لها بحرص فموالشا مدعمت لها مدعمت لها مدعمت مو لها مدعمت لها مدعمت لها هل يبدو اصلا ان هو رجل غريب عن امرأة اجنبي عنها ممكن يصلي احنا اتكلمنا في الموروان دوت لو خلوة مينفعش الامنة لو مساءها مش خلوة والناس بتتفر عادي في المجل كده فعند حنا بيلا نصحنا عن قراها نحن نقول يعني لأهما لدينا ما تبقاش في القراءة صل مميز جاه تبقى جماعة صل مميز جماعة تبقى جماعة المختار تبقى جماعة لو في جماعة من الـ يعني وفي واحدة فيه يا ربو داخل جماعة من الـ يساء وكما يحب صل جماعة مع الـ ينفعش هو المهموم هو الـ الـ الإمامة ممكن هو مثل كيف يأخذش أساسا في <تصفيق> المكان الذي يتعرض؟ يعني عايز تخليه بدأي حالة المسال ما اسمه ببطر كده يعني قد صحي بس يعني ايه عايزة بقى ضبط المسالة تمشي ازاي يعني فلو أفضل م... يعني ايه م... يعني من المناحة الواقعية مش طعب تحملها يعني لو تتكامر محل فرضية جدرية ماشي تمام ليه عشان شايفه كده كشفه بالمانه وجوده يعني بس بس عدمي يعني وجوده وعدمه خالص يعني انا هبقى يعني مره بينهم متر اه اخترنا كده لو انت جبته ولقيت جاماتين في الحالة دي اشتغل لما جمال خلاص وبس طب الاثنين شغالين يجرز الصلاة بتاعتني ألا؟ لا مش هنقدر نقول بسي واحدة باب جمحلس المساعدة البردندي هم عصبين شنق الصف الجماعة التانية باب أما لو الجماعة الاولى وبعد تده دخل الجماعة تانية لو الجماعة تانية اللي دخلت على جماعة المسجد الجماعة الاولى أوراق لكن لأفترض أن يتميج جماعة تانية يعني إنه من خلص خلاص وده يصلي جماعة ونصلي فلو فلوهم مش قصدين لو قصدين وقصدهم شنف الصدف يعني إنهم في فتنة أو يعني أمديم من بعض أو الكلام ده يقوم لكن لو مش قصدين الجماعة ومعني هو لديه يصلي وشوخ بله لو مشوخ بله خلص فلو أثناء الصلاة طب لو أثناء الصلاة هنرده هو متأكد انه هو الجماعة التانية يخل في الصلاة ويص أنا أومش عارف ووو نفسه نفس الوضع مع الأولا خلاص هي كم من مش عارف خلاص هي كم من صراعين فمازي وهنا أومش أصل الفتنة هي جت من غير خصتي إن شاء الله صلاة الدين هي مش صحيح هنا ماشيين هي هو لو لو لو امرأة هي خلاص عطوفة فيها جبتها بس ما توصل ليه المرأه صلت مع صوت الرجال اه صلاه بطلها ايه مع صفوف الرجال اه مع صفوف مع صوت مع صفوف الرجال اه, آه لا يعني ما, ما تنفعش الا لعذر شديد زي مثلا التعب مثل. طب, طب, بقيت طب. طب بقيت. الرجال يعني اه يعني ايه لا، في ال خاصة أيام كان في أيام تأخر الحاجات قليلة يعني هو حاجات دي لو من غير يعني هو أخوكم بيسأل لو مرا صلّت في صخف الرجالين عيد الصوم عيد الصوم عيد الصورة فاا لو صلّت في صخف الرجال ففي الحالة دي لو من غير عزر طبعا ما ينفعش ولكن في حالة العزر زي مكة يعكس حاله هنا زي لو على كلامك تبقى الثورة فإن شاء الله الصر وصحيح مطاش حاجة صنوه صنوه للتنين لكن تن الأفضل الست اللي هي تنتظر ما تصليش طواتنا الرجال اللي يصلوا بقيتها تصلي لكن هي لو لا تعمل عليهم صحيح نفترض اللي هي لو استنت الرجال يصلوا صورة بقى أو قصة فهي اللذك هما بيصلوا صنوا معهم وتخلص في الحالة دية يبقى اللي عمينزوا صح المعنى؟ لا تخشى على الانسان بعد ما رجلي خلصوا ايه الصدمه اللي يحصل من المشكله الحاله دي نعمله صح ما كان كل ما نقدر نفصل يبقى خلاص كده المميز صوته صح ايه يا جماعه نفس ولا احنا المختار عندنا ان صلاه صح الصلاه مع صدمه المميز في جماعه تفضلوا نفس وتبقى اسمها صلاه أو من علم حدثه أحدهم. آه، أرويه. أو من لم يقف معه وإلا كيف؟ لا أو لم يقف معه وإلا ما. أو لم يقف معه وإلا من علم حدثه أحدهم. يعني سواء العرف اللي عارف إن هو محل. الإمام أو المأمون هو اللي عارف إيه. يعني مأمون عارف لو واحد بصله والإمام ما صلاة بصي على القول حنبلائي وصلت فيه فرض يعني، أو صبي يعني هو صلى لن يأخذ معه إلا صبي في كل هذه الحالات الصلاة أجمع وصلت فيه فرض من فرض في مشكلة حاجة؟ طيب ومن وجد ففرجة دخلها وإلا عميم الإيمان فإلَّا يُمكنه فله أن من يقوم معه فإن صلى فضلا راكعة لم تصح وان راكعة فلا ثم دخل في الصف في معه وآخر قبل سجود النامي صح يولي ما ومن وجد فوجة دخلها يعني لأتي انت تصلي فايه حصل مثلا صف اللي قدامك إيه واحد نضوء منه إيه يعني واحد انتقض نضوء مثلا فخرج فتوجدت فرجة في حالي جاي من وصل صنف الرئيس ووصلها هودا حتى عند الحنابلة حتى لو بعدت المسافة لان هذه حاجة مشروعة الجزء ده لان تدخل ولكن الافضل خروجة من الخلاف يعني اللي انت ما تتحركش كتير مرة واحدة فالمسافة بعيدة تتحرك حرقة مثلا مرة وتوقف شوية وايجاب تتحرك حرقة كتير مرة واحدة وتصل للمدينة لا تقاش حرقة سريعة مرة واحدة بحيث ان البص يحيث ان تصل اتفهم يعني ده الأفضل وإيه كان عند الحربين عادي مش مشكلة يبقى, يبقى السنة اللي انت لو وجدت فرجة تدخلها وإلا يعني إلا يجد فرجة ليه يبقى حالة اللي حاملوا عليها ليه يبقى صف وراه مليان وانت مش تلاقي مكان خالص في الصف فقالوا إيه عن يمين عن يمين الإيمان, الإيمان. تصل على يمين الإيمان كذا إذا خاص فتصل على يمين الإيمان فإلا يمكنهم يعني الصف كده ما نياء مش قادر أنت تصلي عند الحنبلا تصل على من تصله فلو على يمين أن ينبه من يقوم معه يعني له من احنا مثلا يتلحن او يتكلم يقوله انا مش لاحد الصف ايه تعالى معايا او اشاره مثلا يشيره وكلها ووطرها جلد الحنابلة الحنابله يكره ان انت ايه تجزم ماشي وعامل الحنابلة على مان من ينبغوا اتباعه لو لو انت اصلي واجب عليك اللي انت لو قال لك يا ابني ارجع عشان انت في الحالة دي بتكون سبب في عدم مطلع صلاة الشخص وتكون سبب فيه ألاقيه الوازن ده عند, عند الحنابيل ماشي يبقى نراجع تاني الموضوع يعني دلوقتي انت لو لقيت فرجة تدخلها طب افرد الصف مليان وانت ما ماكش اي حالة خالص الا اللي انت تصلي خلف الايه الصف او عند الحنابيل تصلي على يمين الإيمان وعندهم دي حاجة تسقط القرار الحاجة تسقط الايه؟ للقرار فإن مش عارف تصلي على يمين الإمام فعندهم هتجيب واحد هتجيبه ازاي؟ مش بالجلب هتجيبه بايه؟ بالكلام او بالإشاء او بالنحن وحد ماشي؟ ويقرأ عندهم اللي انت تجيبه بالايه؟ بالجلب ماشي؟ وعندهم اللي انت هتجيبه ده من نحنحه او أو بالكلام لو فهم يجب عليه اللي هو يرجع معاه يجب عليه اللي هو ايه يajem يجب من. ده يجب عندهم يجب عندهم ده مذهب الهاشمي انا هشرح لك مذهب ايه الهاشمي دليلهم ايه لو ثلاثه من فريق الخلافصه طب ليه يجب اللي هو يرجع معاه قال لك هو ده ثلاثه له فانت بتعين إيه؟ اللي صلاته صح وبتعين اللي هو يؤدي ما امر النبي صلى الله عليه وسلم امران ماشي ده ايه ده ماذا بلاوالي ده يبقى من ناحية العمل بقى لو على ماذا الحنابلة بلا انت بيت تدخل في الصف وبعض الناس بتعمل حركة طريفة اللي هو لو لقى مثلا الناس من ايه مرح راحة شوية فبليت كده ايه قبل يعني ايه اخر ستة كده ايه يقربوا من بعد هو ايه يوجد نفسه ايه دخل في الصف ماشي دي هتتعمل من ما الناس تبيع منك وتقراها وتلعب بيك يعني ايه الاخوه اللي مش فاهمين والكلام ده لو انت تظن يعني الموضوع هيعدي بدون مفسده عادي اعمل كده وخرج من خلاف وصلي بس ماشي هقول لك لا الصف ده بيقفل الدنيا صعبة او انت هتعمل مفسدة وعملت كده في دي الحل ده مش هينفع ماشي فعند الحنابل احنا شرحنا فالمختار عندنا ايه المختار عندنا اللي هو قابل وعمائل انت كده مش بتصلي خلف الصف انت بتنشي الصف ايه بتنشي الصف جدي بتنشي الصف ايه جدي فانت كده مش داخل في النهي بتاع لا صلاة المفردة خلف الصف وان ارد اللي احتياط بان انت تجيب واحد معاك انت مفيش هذا خلاف لا قوي ومعفرد بس تفضل انت ما تجيبوش من وسط الصف ليه عشان الحديث لما صار صفر صفر صار في انت ممكن تكون كده بتقطع صفر خلاص دي وده اللي خلنا بعض العلماء يحرم ان انت تعمل كده يعني عشان الثاني بقى ما ينفعش نعمل كده اصلا يا سيدي إيه بس كبير يعني بس ايه انت هتاخل. بقابل لو تمشي عليه إنما تاخد بقاء لذيذ كذا ما ما بت ما ما بت أي ما تصلش وراء خط الصلاة فبل بتمشى خط جديد خلاص تمشي عليه كده مكتمل إنما تاخد بقاء لذيذ تتجذبه أو يعني أرضي تقوله هيبي يعني وفي الحرى دي خلاص ماشي ماشي؟ عايزين؟ بيقول إبا فإن صلى قال فقاله بقى طب لو هو صلى خلف الصف بمفرده ركعة كم لم تصح عندهم إيه لا تصح صليته وإن ركعة فرد ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صلى يعني عندهم بقى طيب لو واحد ركع يعني واحد عند يرحق إيه الجماعة مثلا الحق رقوعه ده حصلت يوم الصوم النبي صلى في أبي بكرة عايز الحق رقوع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل نزل في المصمرو هو آلة من أبو عتبة من النبي يعني وحدة وطن النبي صلى الله هيكون ايه فعامل ايه فراح رقع وبعدين ايه بعد المراقة راح للنبي صلى الله عليه وسلم راح يعني الصوم وصل معه لو صار تاخر على زائدك الله حرصا يعني اذاك راح على راكعه ولا تعود يعني لا تعود لما ايه ماشي استبدل العلماء على ايه على صلاته يعني هو الغلط اللي عمله بس صلاته ايه صحيح يقول له ايه زي ما قال له صلاته ايه فازل قالوا إن ركع فرد ثم دخل في الصف أو وقف معه أو آخر يعني إما ركع لأو فرد لحرق فرد أو صلى ثلاثة ركع فرد لواحد ثم دخل في الصف أو ما دخلش في الصف بس في واحد وقف معه قبل ما يسبد الإمام دي عند حنابلة يصح وهنا الحديث ربع تسعة ببكرة من أذلة الرهبان اللي إيه اللي حملوا لا صلاة ولا فصل في الصف على اللي ال هو يعني مش متعمد يعني معه غلط يعني اللي عوز له كده. اللي هو ده ما تحملش من اللي اللي اللي في جزء خلف خلف أما على بطل الصلاة بالليل اللي أبي بكرة في جوز الصلاة وصلت خلفه يعني خلف الصلاة. أما الحالة بلا مش على وقته الحالة صلاة بطلها خدت صلاة بطلها إلا في حالة أبي بكرة. إلا في حالة دي. إلا في الحالة اللي زي ابي بكرة. همين أوشامين. صلي خلف الصد يبى حافظ كل واحد يصلي قبل ما هو الصوت. اه الصوت. اه لو واحد عند كل ماشي ماشي في بعض ال اه دولة في الحالة ديت هم مش مش منفرد خط الصف عشان دولة اقترنوا واحد. في الحالة دي لو انت لو انت جيت ولقيت نفسك هتصلي منفرد خط الصف الحاجة ممكن تصلي معه ممكن ايه تصلي معه فام لكن لو واحد منهم عمل كده واحده كده يدخل في الاشتراك هل هو الأفضل اللي, اللي انت لو هيفهم كلامك يعني ما ستعيابه وإن الأفضل ليك انت تصلي بالكرسي مع الصف عادي مش مشكله مش لازم تصلي احلى بره بس صح حتى بالمهطر بالمهطر. بالمهطر في المختار بالنسبه لو كده على المختار ان هو الاول هو مختار المريض يصلي قدام مع الصف ما يبقاش لوحده حتى لو كذا واحد يمشي مع الصف عادي خالص والسؤال اللي انت بتسالوا مش مركز في تشبيك في <تصفيق> صلاة الصبية هو مميز وحتى تعتبر جماعة حتى تصلي مع صبية أما لو أفرد أما لو مش مختار مش أما لو ممي أما لو مش مميز فاللي مش مميز ده وجوده كعدم يعني واحد صبية مش مميز يعني مش بتطعب مش متوضي ما بيصليش صح فده وجوده كعدم ش مافي؟ هلا أو نحن من الصوفيين ما يجي هو مدرك يعني الصلاة وجات بيها صلاة صحيحة يعني متوضّر طالب صلاة صحيحة فهم؟ اللي مش مميز ده خبرت عنه الوجه مميز ده موجود وتعلمني إيش حالي؟ طيب فصل يصح اقتداء المنوم بالهمام في المسجد وإن لم يرى ولا مرأه إذا صم حتى كبير اتنف رجعه امرأة الإمامة للمأمومين وتصح خلف إمام عائل عنه في اوي حاجة ليقول له ان اقتداء المأموم بالإمام يصح في المجسد حتى لو هو لم يرى إمامه ماشي؟ ولا من ورائه إذا سمعت طيب استدالي بحديث إيه أبو غيره إذا كان يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإيه؟ بصلاة الإيه؟ حتى لو هو إيه؟ يعني يصح اقتداء اقتدائه من الإيمان في المسجد وإيه لم يرى؟ ولا من وراءه ماشي؟ إذا سمعت تجميعها؟ يعني حتى لو ما شفوش وحتى لو ما شفش اللي وراه كمان يجي يصح بشرط ايه لو سمع الايه تكبير طالما بيسمع التكبير خلاص صلاته يبقى في الحالة دي لو المسجد دور دورين ثلاثه طالما بيسمع التكبير يبقى صلاته ايه صحيحه وكذلك خارجه كذلك خارج الايه المسجد بس بشرط اللي هو ايه الناه الامامه او المأذوم يعني لو هو بيصلي خارج المسجد صحي صلاته بشرط اللي هو يرى الإمام او الايه طيب افرد ما رأاش الإمام النهوين ففي الحالة دي عند صح الصلاة لو فيه عزة فما لو ما فيش ايه؟ يعني إيه لو فيه عزة يعني المسجد ملت فهو يضطر اللي هو يصلي بره ماشي بره المسجد يعني في الحالة ديه ده عزة ده ايه ده عزة فالعلماء قالوا بيولة الطعامة اتصرت الصدوق خلاص طي إلا ما تصليش عشان بس في ظهور بس فيه هوزر بارد بصعاد الصحيح وقال إنت ما تصحش لو وفيش عوضل لأما يتمراش ويبن لجوا عن صلي وراء بارل المسجد فده ايه؟ فده صلاة وراء بصعيد حد يشوفه بيحرس يعني. إيه. حد يشبحروس ولي فممكن إيه بسمع مثلا تكريم بسمع الصلاة ويصلي معه. وثاني عارش. يعني هو بيش بيش يحضر لازم. مش حد يروح وقت وتصلي. أمم. فبيصلي بيسمع الصلاة الدول ناس اسمع الصلاة. فليني يصلي واحد و. أخوكم بيقول واحد يروح. ينبي المسجد. فإيه وهو لازم يحرس يعني. فهذا ينفع هو يقدر يسمع التكدير يصالي معلمين بس يبقى الوحدة صح كده؟ يعني عند كتير من العلماء كده صبتها تبقى قيمة صح الجماعية ففي الحال دي هو معدول وهو معدول وهو فعلا مليوش حل يعني مش عرفيه في الكوشكة خايف على الحاجات اللي فيه في الحال دي يصالي بمفردين أو تتثق مع واحد اللي بعد من خلاص الجماعة الولاي وهو يصالي جماعة تانية ويبقى تانية ما؟ كده معذور. ووجوب الجماعة هناخد في صلاة الجماعة بتساهل في الأعظم حتى اللي هيقول وجوب الجماعة هنتساهل في, في الأعظم الشيخ طبعا لازم يكون شايفه وار المعموين هي نشوف الإمام موس أو المعموين هي نشوف الإمام ومعموين أو يكون شايفه لو افترضنا بقى الصفوف المتصر في وقت الكوشك في لو في معموين يعني بيصلي في المكان ماء وفي حرز دي صيقل دي بتتكلم في حته لوحده مفيش اتصال بينهم لو سمع ومكون بس ما صلي ماشي ركب معايا اللي عندي كسيمه امامي عشان ماشي او معلوم ماشي ثم كان في ناس قال لك ممكن في التلفزيون مم. لا ما ينفعش طيب وهكذا خرجهم المراة امام المؤمنين طيب طب وانا ما قالوا في لو المأمون خارج المسجد وبينه وبين الإنجاكي نحن من الطريق يعني افترض مسألة العلماء في زمانهم قال لك لو نفترض المسجد وبعد كده المشؤون منتصلة بالمأمون خارج المسجد أي في طريق مثلا فهو مش الناس يصلي في الطريق وبعد كده بعد الطريق ايه يعني في مكان يقدر يصلي فيه فهده صحي الصلاة ولا صحيش أو من الحنابلة ما من الحنابلة من صح الصلاة في مثل هذا، خاصة لو يوجد وجلاله، خاصة نبي ومن وده اختيار الإمام بخير، اختيار الإمام بخير ولا خاله قبي، خاله غبي، لو في عزم، فالخاله فيه عزم، مينك ومش هنقدر نفس في الطريق وإلا يحصل مشاكل، فلا عبر ولين بالعمل. كده بيحصل يعني في جهاز كده الصديق في شاراته من حد في صلاه العيد بس الطريق بيقفلوا عشان المصالين في جنينة فيها فممكن في تساق فيها ممكن في حالات وحالات مثلا يكونوا شادين في الطريق في الحاله دي تعالى يعني مثلا صلي في جنينة يا جوز انا بجلس على القول الجنينه فالطبعا ما يحصل هو يقفلوا الطريق عشان المصالين ماشي هاي يا أبو ز يعني أخذ ب بقول أمثلة أحاديث في ال في الأحكام الفقهية. ما أبو كان فاضي مش مش محدث بس. أنت تتكلم عن أبو خيري يعني. خلاص دائما لما يقول الناس المحدثين. أيوة أبو خيري مش أبو خيري زمان يعني أبو خيرس المفسر القديم زمان كان كان محدثين فقهاء يعني مش يعني المشكلة في. بعد وبكده بقى بقى ايهما متفقي يما محدث زمان كان التفقي محدث المحدث فقيه قال <تصفيق> البخاري في دراسات اصلا في الفقه اللي هو عنده فقه قوي تفقي مش, مش, مش محدث بس او محدث فقط ماشي ده الحجر الحجر ايه اللي هو عامل شكل البالي ده ايه فقيه من من فقهاء الشافعيه الكبار فمحدث فقيه ما مش شافه محدث فقهي من بيد محدث فقهي من أحمد محدث فقهي خلاص الحرام له ما أحمد لا محسس فما فكل دولا محدثين فقهاء يعني ما بعليفة أنا فقهي بس الأز يعني فما ذي؟ طيب وكذا خابزه المرأة الإمام أو المؤمن بصحو خلف إمام عال علم لقراء إذا كان علوم براءة أكثر كإيمانه في الطبق وتصيح خلف امام من عالم عنهم استدلوا بإحاديث أن تصيح خلف امام عالم عنهم بلا كراه. لو كان العلوي يسير أو كان عالم عنهم لقاضي التعليم. الحديث سهل سعد النبي صلى الله على المنبر في اول يوم وضح النمر فيه فكبر وهو عليه ثم ركع ماشي ثم نزل اه يعني سجد وسجد الناس معه ثم عاد على المنبر فعمل نفس الكلام حتى فرغ فلما انصرف راى الناس انما فعلت هذا او فعل فعلت هذا يكتم بي وليتعلموا اعلام صلاتي الباب بيقول ايه تعلم فبين هذا الحديث راى ما على أنه يجوز ان يعد ذلك يبقى يعلو على المرمومين لو كان فائدة التعليم وكذلك قالوا طالما العلهم مش كبير زي الحاله الثانيه فانك تجوز ما بيبقاش ايه هو عملها على دوار مش عارف. مش عارف. طيب ويقرأ إذا كان العلو ضراعا فأكثر استدلوا ايه في حديث ان حنيف الناس بالمدائن المدائن دي بعد ما فتحوا كسره على دكان ماشي أنا بقى كان عالي يعني. فأخذ ابن مسعود بقميصه فجببه ابن مسعود نزل فلما فرغ من الصلاة نزلوا بصبيه، خلي صبيه. فلما فرغ من الصلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ يعني أن الصحابة كانوا ينهون عن ذلك. قال بلق قد ذكرت حينما دتين. يعني أنا كنت اشتكت ناسي، بس منته رجعتني استقرت. فأوين رجع معه؟ رجع إيه؟ نعم. ويو. وعن حذيفة برضه أنه قال يعني في قصة تانية عن عمار صلى يعني في مكان أعلم من القوم يعني فقال لي عمار أن تسمع وصلى الله صلى الله الرجل وسلم فلا يقوم أمر رجل القوم فليقوم في مقام أرفعه من مقامه رفع ايه؟ من مقامه تستدل بالعلماء على كراهه اللي الإمام يعني عن المأمينين مشي كإمامته في الطاق يعني إمامته في الطاق إمامته في المحراب يعني مشي فيقرأ إيه, إيه, إيه قالوا يقرأ اللي الإمامة في المحراب إذا كان يمنع المأموم مشاهدة ميمين من زمان يعني المحراب بتقاسو يعني إيه عميقة شوية مز المحاريب الإله ما بقول لك المحراب اللي هو ال أكتر محراب وتقدمان عميقة شوية فأيه العلماء كراه الصلفية عشان بتحرم المؤمنين اللي هم يشوفوا ديه الإيمان طيب المسألة دي بقى مسألة ايه تصح خلف إمام العالي العنون ؟ لا تصح طب هل تكره ولا لأ ؟ زي ما انتو كلا فائزته لو العلو يسير لا تكره ولا العلو كدير ايه ؟ تكره ولكن القرار زي ما قلنا تسقط للحاجة إذا كان يوجد حاجة فالقرار تسقط ايه ؟ للحاجة واضح من الاحاديث اللي قراها ماديا يعني اللي ما يجيش ايمان يعمل لنفسه بقى ايه وضع معين وطريقة معينة ويعني ايه بس يبقى غلوه في الايمان يعني ندخل بقى ايه الايمان حتى كده ومش عارف ايه ودي والله بتاعه فراضي اباب من منع الغلو اللي يستاهي ما يبقاش فيه تقديس من ائمه او يعني ايه او وضع منزله اعلى المنزلة من ده ولو حصلت حاجة زي كده اه ممكن يبقى تناهي شديد وممكن يصل للتحريم اما لو العلو لحاجة فانشوف لو الحاجة دي ممكن تأثير منها بالعلو يبقى ايه نعملها منها العلو اما لو مش هنقدر نجيبها ايه بالعلو فبالتحالة دي ايه يجوز هذه يجوز وتسقط القراها عشان تبقى عادة الفقية او نصول يعني تسقط القراها ايه للحاجة تسقط القراها في ايه الحاجة لأنه يمسك بالأصل الإمام مثلا كده وعلى كده الإمام يعني المسك بالأمر على كده لا يعني أنا فهم أصدق بس الحالة دي الأصل فيها إن الإمام مش أعلى من أغام ليه عشان في الحالة دي مختلفة عن الحالة اللي فيها نهي يعني في دي إن الإمام معنى فهم بتأول بيملوا الليه الضرب صح صح وبعد كده عشان المسجد مليان ومفيش مكان تاني فايه فبيصلوا تحتيه فدي حالة مختلفة عن الوضع اللي الصحابة كانوا بيتكلموا عليه الصحابة بيتكلموا على وضع للإمام لوحده في الأعلى والناس كلها تحتيه فده الوضع اللي فينا ايه وفي كده ذريعه أو وسيلة اللي إحنا بقى الإمام ده يعمل لنا منظر كده غير عن الايه قطع عياله قطعه معنا ولا لا؟ هما النبي صلى من عشان كده قالوا إنه صلى على المنبر عشان يعلم الصحابة إزاي صلى صلى على المنبر لا يعني كده المنبر كده مش لزق شف المنبر بتاعك لا المنبر لا ممكن بحقه خشب مسكته وآخشة بوعريضة عندي مشكلة لا ما تمسين تيك بس تعالنا بس احنا سويت بس ممكن بس هيا نصايح ماشي كمانه ما كان ما بيجي زود بينزل بينزل الأرض. طيب أفضل <تصفيق> هو دخل فين نعمل الظاهر الإمام من قدام؟ نعم <تصفيق> <تصفيق> مسألة المصلية يعني كده يعني الظاهر برضو للأفضل يعني ما حدش في السنة اللي اللي فيه كده حاجة خاصة بالإمام يعني الإمام الصديق أو كذا. فالفضل برضو بنعمل هايش ولكن إيه ما تعملش فيها مشاكل عشان نلقي الناس الكبار ساعات بيعقدوا بيعراموا في الحاجات دي فالمسألة أصبحت مش مسألة تعمل تعظيم للإمام وغلو فيه ولكن لو هتعمل كده قوي دي مسألة تأقرب بالعالي يعني ولهجل عم تعمل في حاجة موظف؟ فالطباء متعبتش بيها وأقرب بالعالي يعني عرفنا نشيلها بذكاء كده يبقى كويس ما معلتناش ومشاكل عشان هي هتبقى فيها لو في غلوة في الإمام لو هيتعبد بذلك ويتأدي سنة هل يضم ذلك فإحنا في حالة إيه؟ هنملكز إن إحنا نبعدها بظمار إحنا نقضي إن إحنا نشاهد بس بصل بستحط عشان من قبلة لو بستحط عشان قبلة ده برض شرعي لما كما سألت المحاريب اختلفت فكثير منهم أجازه, أجازه من أجل شرط واحد بس هو إيه؟ الابل قالوا عشان الناس تعرف إيه ده فين فأي حاجة تعرف الناس الابل فين هذا يعني يبتغرض صحيح يبتغرض إيه؟ صحيح فلو الهدف من أي حاجة بعرفت الابل يبغرض صحيح طيب وتطوّعه موضوع المكتوبة إلى منهج ويُقره تطوّعه يُقره إذا كان عنده ران فأكثر كميت في الدار وضطط وضطر طوابش على كثيرين وتطوّع موضوع المكتوبة إلى منهج يعني يُقر اللي هو تطوّع موضوع المكتوبة إلى منهج إيه بقى معناه ما نقصد إيه يعني واحد صلى الصلاة ويصلي السنة في نفس المكان اللي صلي فيه الفرق. ده يستحب ولا مكروه ولا مباح مكروه على راي الحنابلة ايه مكروه مكروه على راي الحنابلة مكروه يعني يستحب ان هو يغير موقعه طب ايه دليله دليله قول علي رضي الله عنه من السنة ألا يتطوع الامام حتى يتحول بالمكان ورأبها الخيب والمؤذي شيبة وحسن الحافظ إسلام رأى عطائ خراساني عن المغيرة بن شعبة قال قرأ قال صلما يصلي الإمام في مقامي الذي صلى فيه المكتوب حتى يتنحى عن حتى إذا نحى اختلف العلماء في صحة هذه الأحاديث فبعضهم صححها بها ولكن إذا ورد عنده برضو عندنا عفوا حديث صحيح عن سيدنا عمر الخضر اللي هو حفظ على تغيير الإيه في المكان فعلى كل الحالات يستحب اللي الإيه اللي راح يصلي ف يغير مكان يصلي بالصدقة عندنا لهذه الأحاديث المفضلة إمام بصر إمام المعمود <تصفيق> ماشي وضع المعباس أن قبل الصلاة فريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا. فمساقبنا طيب سنه أن ابن عمر كان إذا صلى تحول المقام الذي صلى فيه يعني يصلي في مكانين. مجن. فاي. بيقول وإطالة قعوده يعني يقرأ إطالة إيه قعوده بعد الصلاة ومستقبل القبلتين. ماشي؟ ده بقى على الإمام. على إيه؟ الإمام. الإمام مجروح اللي هو يطيل قعوداً بعد الصلاة وهو مستقبل القبل، وما اللي هو إيه؟ اللي هو يعني يتحول إلى المصادين. ما يتحول إيه؟ إلى المصادين؟ أو ينتقل من مكان، ماشي؟ طب إيه دليلهم؟ قالوا. رواه مسلم عن أبي بارئد عن قال أن كان رصيما يجلس بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول الله من السلام ومنك السلام تبارك آيات الجلال والإكرام اليوم مقصود به لا يجلس مستقبل قبله لا بنفس فيها إلا بقدر ما يقول الله من السلام ومنك سالم تبارك آيات الجلال فإن كان ثم نساء لبث قليلا ينصرفنا ويقرأ وفوفهم بين السمير المجد يبقى فإن كان ثم نساء لبث قليلا ينصرفنا بيعني كده كان رسول صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمتسه في مكان يسيرا قبل أن يقوم قال النهر والله أعلم والله أعلم ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل أن يدرك كل المجد. رواية مختلفة. أبو مسلم بيدقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي صلنا. يعني النساء ببي على طول مش, مش تأخب. وهو يقف في مكانه يسير هو الرجال قبل أن يقوم. فهي بتقول بقى قالت نرى الله عالم أن ذلك كان لكي تنصارف النساء قبل أن تكون له. ماشي؟ كان كنون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيسلم علیه الله مات السلام والتسامور هذا الجلال القادر ثم ينتخب إلى الناس ينظر إليه ماشي؟ يتنحى إليه وارد التناحي عن اليمين وارد التناحي على اليم الشمال وارد لو كان متناح جدًا يمين وترى يتنحى كان متناح يمين وارد اللي سيد عبد الله الصدقي قال إيه يعني أنكر على اللي إيه أو على سلم في المسألة ورد عن صحابي آخر ولو قال وكان تنحيه عن يميني أكثر من تنحيه عن الشمال فأثبت اللو كان يتنحى أحيانا على اليمين أحيانا على الشمال ولكن علي يميني أكثر ثم ينظر المصريين ثم ينتظر فترة حتى يرتاح الدساء وكان الدساء يرتحلنا على طول يمشي أيضا على طول بعد الدساء ماشي وكاننا رسول صحابي الصحابة ننتظره وقت ما ننتظر سبعه ما سألتها هل انتهي الصحابة الخمعة ليه كانت ليه السنة ماشي طيب ويقرح وقوفهم بين الثوار إذا قطع نص. ماشي طيب قولوا بين الثوار يعني الأعمدة قولوا بين الثوار إيه؟ الأعمدة والدليل على ذلك صلينا خمس أمير النجم والله فاضطرنا الناس فصلينا بين الثلائتين فلما صلينا قال انا سبحانه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي ورغم بليها الخيئة عن بعد يكرب يعني بنا صلى الله قال لا تصفوا بين الثلائتين لا تصفوا بين الثلائتين لكن اختلق بعدما قاله في صفحة الهي لحد البيت فمان صحيحها وده الروابع مختار يعني عمل بها وانا بصحيحها قال لا لا كراهة قال ايه؟ لا كما قلنا الكراهة تصد ايه؟ الحاجة فاذا كان العدد كبير من الناس وايه نقشة لصفوف مش تكتمل ففي الحاجة ديت يبقى نصطف بين الثواري ولا كراهة ولكن لو المسألة سهلة والعدد بتاع المسلمين مش كبير الأفضل اللي إحنا ما نصليش إيه بين الإيه السبيل ومعنا بين العاملين يعني. صدق في الصف ده نوعين عامل زاين نوعين عاملين. ليش تضع ناس العاملين؟ صلي أبيها بعد. ليش الساعة ترتفع إلى وش؟ نعمل نكرين بيتام وش؟ بيتريل ماي؟ ثانية؟ أي ما نساعده سنان. ناجت؟ أي ما نساعده سنان. أنا لدينا خلطة أسبيسيئة عشان لحظة كإمامته في الطاق دي يعني؟ نعم كإمامته في الطاق كإمامته في الطاق يعني تكره إذا كان رأيه درعام أكثر كاميرا تكره إن أمه في الطاق الطاق دي اللي هو المحراب في كالزمان المحراب بيسنين كده يحطم عريق كده يدخل دوه فالمقوم ما يشهوش فالعلماء كرهوا إن الإمام يصدني في الطاق عشان حسنا نعمو ببعنين لبشاك لو افترضنا ان هو بيصلي في الضخم من باب برضو لمنظرة او من باب الغلو فيه او من باب اللي هو ليه مكانة مختلفة عن مكانت المنظمين كل دائما ما كنه مفعش هل يبقى لازم يبقى فيه استوارا مباني لذي كان المنظر في السبا؟ لا زبا ما كانش في السبا ولكن من الوقت يبقى فيه استوارا من باب يعني الشارع شارع ميسور من الضوائع في جاي الفتن فهو مش لازم، ولكن بيه يعني, بيه يعني يفضل ذلك من بابل ثماني ولكن لو حصل إليه مثلاً مرأة داخل الغازين مفوش مكان الإنساء، فرد أنت صديقي أخذ الصدف ماشي؟ كان على العالم النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نبلغ مردين مثلاً في الصباح هو احنا بنصلي ولا ايه ابراهيم عايز إيه موضوع... بعد الركعه بتقوم بعد الركعه 2 بتقوم بعد الركعه لا 2 مثلا مثلا اصلي صلاه مثلا اربعه 2 بعد الركعه بيقف ركعات بعد الركعه بدل ما, ما خدش باله وقام خدش باله اه وقام كويس له سبحان الله ويقدره عجبه هو المفروض <ماشي>. يقوم هو التأولي اياه صبحان الله هو ظن بيه التأولي برضه هم من الوحنين ووصلح فكما فمعضر التأولي امويت بصلي هم ماشي الى امويت ترشح الى امويت الى امويت الى امويت يصلي 4 عام بعدين جاي هو فاكر الى 10 رابع ناسم التأولي قال الله وما انا الش يقوم معروضين وغاية ما يسلم يسلموا يسلموا معاه أو يفرقوا يسلمهم ماشي؟ طيب إفرل المؤمنين آمن ماشي؟ ففتحالة دي ده وآمن لظلهم اللي ده اللي هتنقلون أو لجهلهم الحكم أو لشكوهم لحسن يكون هم البطنين ففي كل هذه الحالات التقوطهم صحيحة ولكن لو هم يعلمون الحكم يعلمون أنه لا يجوز لهم أن يقوم وقاموا قال لي كيف نابلوا على ماء هكذا صحيح يسرطوا بس الحالة دي صعبة دا يعني عشان يحصل اللي هو متأكل ومشجال ومش متلغبة وبرضو يقوم بحالتها الكواقع صعبة أكيد حصلوا ضربة كربوطة وصلا فقام بس متلاشة طب إيفرد هو متلغبة وعارف الحكم بس نوع بس نوع فقام وقعين خذ برهم الحكم يعمل ايه؟ يمر تاني نزل دي انا استني حد شبهنا ما عرفتش في الطاقه تستاذ لا الفرق هو اللي هو دي الخمسه ايوه برافو عليك انا اللي ان انا وبعد ما هو نزل وسلم مسلم كنت جيبت انا ده صح ولا كان المفروض امه تجيبها هو لما اجي سلم انا اسلم فضلت اصحى في وهو بقى يعني اللي انت عملت ده لو انا ما كانت كنت اعمل مصرقة ليه عشان اخشى ان انا لو كنت اتجيب مع الخمسة الخمسة بطلة مصرقة يعني هنغز بس ده لو انت متأكد مني كده يعني اه لأ كنت لأ كنت أمت. فظاهر اللي لو ما كانت كنت اعمل زي ما انت عملت او كنت افارق ما انا جيب بالبقر فارق اليوم يعني, يعني دي الرقعه انا اللي ما احنا يعني ما سمحتش يعني ما رفضتش قدام حد المسايف وانا بدرس قال لحد دي بس اظن لو تبعوا له هيقول لو عملوا ده هيقولوا انت كده انت ما رقع رقع دي رقعة عشان رقعة دي خلاص دي دي رقع مش مش رقع. دي, دي, دي, دي حاجة غلط يعني مش ايه والنوية أربعة رقعات بس اه منش محسوبة طب الاخر بيبقى فيه سجدة ساوة خلاص لو جاب الرابعة يعني هو لو ما يعرفش فجاب الرقعة الرابعة معناه فعاكد له يعني لو أصل الرابعة وخلاص بس يعني ايه الاشكالية اللي هو ملتابة للإبام وهي مع عفت نسبة دي اشتري شوية يعني يعني اشتري شوية بس هو افضل في الحاله دي ان اتصل في الجماعه وتجيب انت على طول لا لا انت انا عملت